والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نفأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها بِهِ قالت من أَنْبَأَكَ هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما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 أزواجا خيرا من كل مسلمات, مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره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 مع تحيات دار البلاغ للانتاج والتوزيع المملكه العربيه السعوديه جده هاتف رقم 6755747 سبعه خمسه رقم سته اثنين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته